الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم أ ج م ع ي ن وبعد أ ي ه ا ا ل إ خ و ة في الله ا ل ج ن ة والنار ن س أ ل الله أ ن نكون من أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ن يعيذنا و إ ي ا ك م من النار هما المحلان المعدان والمهيئان للناس فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم و إ ن الفجار لفي جحيم يقول الناظم في هذا المعنى الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار ف أ ج ا ب ه ا ل آ خ ر قال الدار ج ن ة عدن إ ن عملت بما يرضي ا ل إ ل ه و إ ن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أ ي الدار تختار وما أ ظ ن عاقلا يسير إ ل ى النار ا ل إ ن س ا ن ا ل آ ن يحذر من التعرض لعوامل الجو فيواجهها إ ن كان الجو حارا استعمل التكييف و إ ن كان الجو باردا استعمل وسائل ا ل ت د ف ئ ة و إ ذ ا كان في مكان بارد نزل إ ل ى المكان الدافئ و إ ذ ا جاء الصيف وهو في مكان حار ذهب إ ل ى المكان المعتدل وهذا طيب لكن من الناس من يلغي عقله ويعيش طول حياته ويقطع مراحل عمره متزودا بسخط الله وغضبه ولعنته متجهزا إ ل ى النار في كل يوم يخطو خ ط و ة إ ل ى النار هذا إ ذ ا دخل النار يجزم أ ن ه ما كان عاقل يقول الله أ ن ه م يقولون وقالوا لو كنا نسمع أ و نعقل كذا الايه ما كنا في أ ص ح ا ب السعير يقول لو عندنا عقول وعندنا أ س م ا ع ما دخلنا النار قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير أ ي بعدا وهلاكا لهم ولا يغني عنهم اعترافهم شيء لكن أ ه ل ا ل إ ي م ا ن أ ه ل ا ل ج ن ة يقول فيهم ربنا عز وجل بعدها إ ن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم م غ ف ر ة و أ ج ر كبير هؤلاء لهم م غ ف ر ة من الله ولهم ثواب عظيم و أ ن ت يا إ ن س ا ن واقف أ م ا م المفترق ا ل آ ن أ م ا م ك طريقين و ب إ م ك ا ن ك أ ن تسلك أ ح د الطريقين يقول الله عز وجل وهديناه النجدين أ ي دللناه على الطريقين ويقول عز وجل ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها هذه ا ل ج ن ة غرسها الله بيده وجعلها مقرا ل أ ح ب ا ب ه ووصفها بوصف في ا ل ق ر آ ن الكريم تطير إ ل ي ه القلوب شوقا من باب استعجال الناس يقول الله عز و جل سابقوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة عرضها كعرض السماء و ا ل أ ر ض أ ع د ت للذين آ م ن و ا بالله ورسله ذلك فضل الله ن س أ ل الله من فضله هذا الفضل هو الفضل انك ت ي ر في و ظ ي ف ة ولا في منصب ولا عندك ع م ا ر ة ولا س ي ا ر ة ولا ز و ج ة ولا رصيد هذا فضل حتى الكفار عندهم مثله لكن فضل الله أ ن تدخل ا ل ج ن ة ولهذا يقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار و أ د خ ل ا ل ج ن ة ف ق ل ف ا ي ل ه الدكتور ا محمد راتب م ا ل ن ر ب ل س ي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 من, من ر ب هذه م وجنات الجنه ايها الاخوه لدخولها أ س ب ا ب وقبل أ ن نعرج على ا ل أ س ب ا ب نريد أ ن نصفها كما وصفها الله في كتابه لعل القلوب تشتاق إ ل ي ه ا هي ج ن ة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني او ما سمعت بانه سبحانه حقا يكلم حزبه بعيان ويرونه من فوقهم سبحانه نظر العيان كما يرى القمران هذه ا ل ج ن ة أ ع د الله عز وجل فيها من النعيم ما لا يمكن أ ن يتصوره العقل يقول الله عز وجل فلا تعلم نفس كل ما خطر في ذهنك اسرح بالخيال اذهب بكل ما يمكن ان تذهب اليه لكن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 ويقول عز وجل إ ن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويقول عز وجل أدخلوها بسلام آمنين ويقول عز أ د خ ل و ه ا بسلام آ م ن ي ن ويقول وجل ل عز أ د خ الحبر ج وأزواجكم ن أنتم ة ت و ن الحبر هو غ ا ي ة البسط والمنى يعيش انسان في حبور يعني في مو سرور لا السرور يقول العلماء السرور ح ا ل ة من الانبساط لكن ما يستمر تنبسط يوم لكن يجيك ما يغير عليك أ ح ل ى اللحظات عندك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن انك في ب د ا ي ة عمرك اذا تزوجت تعيش شهر أ و أ ي ا م العسل لكن هل يستمر هذا الشهر أ و ا ل أ س ب و ع بعضهم ي ض ا ر ب و ا من ثنيله ا هو زوجته أ و يضارب هو عمته او أ يضارب هو عمه ما في سرور لكن الحبور قالوا هو ا ل س ع ا د ة والنعيم الذي ليس له م ن غ ص وهو في ا ل ج ن ة يقول عز وجل ادخلوا ا ل ج ن ة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب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 ا ل آ ن تصور واحد يعني ش ب ا ب الشباب و ا ل ف ت و ة و ا ل ق و ة م ر ح ل ة من مراحل العمر يعني ف ت ر ة ذ ه ب ي ة في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن لكن هل يستمر الشباب لا ستعيش أ ي ا م ثم ي أ ت ي ك الشيب والشيخ ا خ ر حتى قال الناظم الا ليت الشباب يعود يوما ف أ خ ب ر ه بما فعل المشيب يقول ليت يلقى عليه ارجع حتى أ ش ك ي عليه ما فعل الشباب ب وشايب كان يمشي على ع ص ى ويخطو خطوات ث ق ي ل ة ما كود ينقل رجله و آ خ ر شاب من عنده يمشي يدق ا ل أ ر ض برجوله عضلات فيقول في من شانه وراك ما تمشي يقول مش مثلي وراك تمشي كانك مقيد قال اللي يقيدني يفتل قيدك أ ن ت شاب ا ل آ ن لكن اللي يقيدني الزمن هو ا ل آ ن يعد قيدك ل ع ن ي يقيدك بعد سنوات الشباب ينتهي و ا ل ع ا ف ي ة تنتهي والسرور ينتهي و ا ل ح ي ا ة في القصور تنتهي وكل شيء من متاع الدنيا ينتهي ويقف ا ل إ ن س ا ن بعد ل ح ظ ة من لحظات العمر عند جدار اسمه الموت ولا معها من الدنيا شيء يقول الله ولقد ا جئتمونا ف ر ا د ا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما هو النعيم الذي لا ينفد نعيم ا ل ج ن ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ه و أ ن ت م فيها خالدون وهذا يقول العلماء انه اعظم نعيم يعطى أ ه ل ا ل ج ن ة حينما يطمئنون على أ ن ه م خالدين فيها فلا يموتون ولا يتحولون ولا يهرمون ولا يشيبون ولا يمرضون و إ ن م ا نعيم وبعدين ما في ع ب ا د ة في ا ل ج ن ة خلاص ما عد في ص ل ا ة ولا عد في صوم ق ل ت صليت وصمت هنا ما بقي إ ل ا نعيم في نعيم كل ما فيها نعيم ن س أ ل الله و إ ي ا ك م من فضله أ ع ظ م ما جاء في وصفها في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم اسمه حادي ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح الروح شبهها ابن القيم مثل ا ل ر ا ح ل ة و ا ل ر ا ح ل ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تسري وتقطع ا ل م س ا ف ة ف إ ن ه يلزمك أ ن تحدو لها و ا ل ح د يعرفه الجمالين أ ص ح ا ب ا ل إ ب ل ا ل إ ب ل تسري في الليل ما تمشي في النهار ل أ ن الشمس ضيمه في الصحاري في قي لومبه لكن اذا ج ل ل ي ل سرت واذا سرت تحتاج الى من ينشدها بعض الاشعار فاذا انشد لها الاشعار هملجت يعني تربع تجري ولهذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لانجشه انجشه كان يحدو الابل وعليها النساء فلما كان صوته طري وندي فكان يحدو بصوت شجي فقامت الابل تركض ر ك ب حتى كادت تكسر النساء فيقول عليه الصلاه والسلام رفقا بالقواريث يا أ ن ج ش ة يعني قليلا من حدوك حتى لا تكسر هذه الجمال تكسر النساء التي, التي راكبت على هذه ا ل إ ب ل يقول هذه الروح ر ا ح ل ة والحادي لها ما ذكره الله عز وجل من كلامه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ع ل شان تسرع وتقطع الطريق ب س ر ع ة إ ل ى ا ل ج ن ة حاج ا ل أ ر و ا ح إ ل ى بلاد ا ل أ ف ر ا ح يقول فيها إ ن س أ ل ت عن أ ر ض ه ا أرض الجنة وتربتها فهو المسك والزعفران المسك والزعفران هو ا ل ت ر ب ة وهو ا ل أ ر ض ي ة التي في ا ل ج ن ة و إ ن س أ ل ت عن سقفها سقف ا ل ج ن ة فهو عرش الرحمن و إ ن س أ ل ت عن بلاطها فهو المسك ا ل أ ذ ف ر و إ ن س أ ل ت عن حصبائها الحصباء الحجر فهو اللؤلؤ والجوهر و إ ن س أ ل ت عن بنائها ف ل ب ن ة من ذهب و ل ب ن ة من ف ض ة هذا كل أ ح ا د ي ث و إ ن س أ ل ت عن أ ش ج ا ر ه ا فما فيها ش ج ر ة إ ل ا وساقها من ذهب و إ ن س أ ل ت عن ثمرها ف أ م ث ا ل القلال أ ل ي ن من الزبد و أ ح ل ى من العسل وان سالت عن ورقها فاحسن ما يكون من رقائق الحلل وان سالت عن انهارها انهار الجنه كل رجل من اهل الجنه او امراه في الجنه يجري من تحت بيته اربعه انهار انهار من ماء غير اسن الماء اذا ركد تعفن واسن لكن انهار الجنه لا تاسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه اللبن في أ و ل يوم طعمه ز ي ن ثاني يوم يحمض ثالث يوم يزداد حموضه بعد أ س ب و ع تنتهي صلاحيته ويرمونه أ م ا أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة فلا يتغير طعمها لبنها و أ ن ه ا ر من خمر ل ذ ة للشاربين ليس كخمر الدنيا خمر الدنيا ينزف العقل ويضيع اللب ويحول ا ل إ ن س ا ن إ ل ى حيوان يقول الناظم بن الوردي في لاميه يقول واترك الخمره لا تشربها كيف يسعى في جنون من عكل واحد ع ا ق ل و ي أ خ ذ الى شيء يركب ه مجنون ي على بنته و على أ م ه وعلى أ خ ت ه من هذا ا ل إ ن س ا ن هذا ليس ب إ ن س ا ن ولهذا سميت الخمر أ م الخبائث والعياذ بالله وهي من أ ك ب ر الكبائر ومن السبع الموبقات نعوذ بالله و إ ي ا ك م منها و إ ن س أ ل ت الرابع و أ ن ه ا ر من عسل مصفى وقد لا يفهم عقلك هذا النهر ل أ ن ك ما تعودت في الدنيا أ ن ترى إ ل ا نتفا ب س ي ط ة من العسل نحن ما يقول واحد من ا ل إ خ و ا ن يقول ما شبعنا في العسل غماس غماس ما شبعنا فكيف ب أ ن ه ا ر من تحت بيتك لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم و إ ن س أ ل ت عن طعامهم ف ف ا ك ه ة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ورد في الحديث أ ن المؤمن في ا ل ج ن ة إ ذ ا تمنى ا ل ف ا ك ه ة وهو جالس ينزل الغصن إ ل ى عنده فيتناوله من قرب يقول الله و د ا ن ي ة عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ما في داعي تقول وانت جالس يجيك الغصن ل ا عندك ت ل ق ط ا ل ح ب ة ويرجع وانت راقد ينزل ل ا عندك ذللت لك وبعدين ولحم ب ع د ي ن و طير مما يشتهون ورد أ ن الرجل ليتمنى الطير وهو يسبح في الفضاء فيقع مشويا في حجره يرفع له جناح ياكل حتى يشبع ثم يرجع ويطير ما يفهم هذا عقلك لكن تصدق به ل أ ن المخبر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحم طير واختار الله عز وجل لحم الطير ل أ ن أفضل اللحوم افضل ل ل ح و م أ اللحوم الطير ويدخل فيه ل ح م الدجاج لكن لما كثر الدجاج أ ص ب ح عند ن ا م ن أ خ س اللحوم و إ ل ا لو ان ما هو موجود كان أفضل اللحوم. افضل ل ل ح و م أ اللحوم لحوم الطير ل أ ن ه ا تفيد ا ل ج س م ولا تضر وليس منها أ ي ضرب بل ل ذ ي ذ ة و س ه ل ة الهضم ويعني م ف ي د ة للجسم أ ك ث ر من ب ق ي ة اللحوم ا ل أ خ ر ى وبعدين و إ ن س أ ل ت عن شرابهم شرابها ل ل ج ن ة فالتسنيم والزنجبيل والكافور و إ ن س أ ل ت عن آ ن ي ت ه م ا ل أ و ا ن ي فالذهب و ا ل ف ض ة ولهذا حرمت علينا في الدنيا ل أ ن ه ا في ا ل ج ن ة و إ ن س أ ل ت عن س ع ة أ ب و ا ب ه ا المساحات التي تدخل منها الناس كلما ج ا ئ ت ا ل ب و ا ب ة س ع ة كلما كان القصر مشرق أ ل ا ترى بيتك الصغير متر لكن ع م ا ر ة أ ك ب ر تخليها ثلاثه امتار أ و إ ذ ا كان قصري خلونا عشره امتار الباب طيب الجنه ابواب ا ل ج ن ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فما بين ا ل م ص ر ع ي ن م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن من ا ل أ ع و ا م ولا ي أ ت ي ن عليه يوم وهو ك ض ي ض من الزحام ن س أ ل الله أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من المزاحمين على هذا الباب ترى من تلحالك يا أ خ ي في هذا الطريق بعض الشباب إ ذ ا اهتدى والتزم ظن أ ن ه ي س ر ق الطريق لوحده لا معك عباد الله منذ بعث ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ى تقوم ا ل س ا ع ة وهم مبثوثون في ا ل أ ر ض يوم ا ل ق ي ا م ة س ي أ ت ي ل ح ظ ة من اللحظات على هذا الباب وهو له لها ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب وبين ا ل م ص ر ع ي ن يعني ف ت ح ة الباب من المصراع الى المصراع م س ي ر ة أ ر ب ع ي ن عام و ي أ ت ي عليه لحظه وهو مملوء بعباد الله الصالحين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين و إ ن س أ ل ت عن ظلها ففيها ش ج ر ة يقال لها طوبى يسير الراكب المضمر جواده في ظل الفنن الواحد م ئ ة عام ما يقطعه المضمر يعني اللي مجوع ن جواده ومستعد للسباق يسير في ا ل ظل الفنن للغصن الواحد م ئ ة عام ما يقطعه في كيف ا ل ش ج ر ة ذي وإن سألت عن ساعتها فأدنى أهل الجنة يسير في ملكه وسنوره وقصوره عن فأدنى الجنة سألت سعتها يسير مسيرة أهل ألف عام ما يقطع ملكه ملكه عام يقطع ما في لما تحدث ابن ام عبد ن س د الله ع ن في حديث في مسلم تحدث عن ادنى أ ه ل ا ل ج ن ة منزله قال يعطى قدر الدنيا و ق وقدره د ر ه ع ش ر ة أ م ث ا ل ه قال ذاك يا ابن أ م عبد ماذا تقول هذا أ ق ل منزله فكيف على منزله قال ما لم تر عين ولم تسمع أ ذ ن ولم يخطر على قلب بشر و إ ن س أ ل ت عن خيامها ف ا ل خ ي م ة ا ل و ا ح د ة من د ر ة م ج و ف ة طولها ستون ميلا من تلك الخيام وإن سألت عن سألت ارتفاعها فانظر إ ل ى الكوكب الغارب في ا ل أ ف ق لا تكاد تناله ا ل أ ب ص ا ر و إ ن س أ ل ت عن لباس أ ه ل ه ا فهو الحرير والذهب و إ ن س أ ل ت عن فرشهم فبطائنها من ا س ت ب ر ق و م ف ر و ش ة في أ ع ل ى الرتب و إ ن س أ ل ت عن وجوه أ ه ل ه ا فوجوههم فعلى ص و ر ة القمر و إ ن س أ ل ت عن أ س ن ا ن ه م السن ف أ س ن ا ن ه م أ ب ن ا ء ثلاث وثلاثين و ا ل ص و ر ة صوره يوسف و ا ل ط و ل قول آ د م هذا وصف أ ه ل ا ل ج ن ة و إ ن س أ ل ت عن سماعهم سماعهم يعني كيف يقضون أ و ق ا ت ه م ل أ ن ه م في الدنيا ما عندهم سماع عندهم سماع لكلام الله سماع للعلم سماع لخطاب الله لكن في ا ل ج ن ة ما عد فيه شيء ما عد فيه إ ل ا سماع ما عد فيه إ ل ا طرب ما عد فيه إ ل ا متع قال فغناء أ ز و ا ج ه م من الحور العين وسماع ا ل م ل ا ئ ك ة المسبحين و أ ع ل ى من ذلك خطاب رب العالمين ورد أ ن ه تركب في ش ج ر ا ل ج ن ة مزامير من مزامير آ ل داود في كل ش ج ر ة مزمار ثم تهب ريح من تحت العرش يقال لها المثيره ة ت ب على تلك المزامير فتعزف تلك المزامير ب أ ل ح ا ن ما سمعت بمثلها ا ل آ ذ ا ن ولهذا لا تتصور يا أ خ ي لما تترك ا ل أ غ ا ن ي من الخسران لا والله من انت خسران الخسران اللي يغني يسمع عواء وصياح أ ه ل النار وهو معهم لكن أ ن ت إ ذ ا بطلت ا ل أ غ ا ن ي تسمع هذا الكلام تغني لك الحوريات على ضفاف ح ض ا ئ ر القدس وهن يقلن و نحن الراضيات فلا ن ب أ س نحن الخالدات فلا نبيت طوبى لمن كنا له وطوبى لمن كان لنا هذا هو الطلب الصحيح و إ ن سالت أ أ ل ت في ي ب ت ذكر ابن ق ي لكني يعني م أ ج ا ا الوقت و ز ه لذيك سألت إن عن مطاياهم يعني المطايا اللي يتزاورون عليها فنجائب أ ن ش ا ء ه ا الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان و إ ن س أ ل ت عن حليهم ف أ س ا و ر الذهب واللؤلؤ على ل ا ر ؤ وعلى س و الرؤوس ملابس التيجان و إ ن س أ ل ت عن غلمانهم يعني الخدم الذين يخدمونهم فولدان مخلدون ك أ ن ه ن لؤلؤ مكنون الولد ك أ ن ه لؤلؤ فكيف ع د المخدوم هذا الخادم مثل ا ل ل ؤ ل ؤ ة فالمخدوم كيف يكون حاله لا يتصور عقل ذلك إ ل ا الله و إ ن س أ ل ت عن زوجاتهم وهذه هنا يعني ينبغي أ ن ك تفرح ليه ل أ ن ك محروم في الدنيا من الحرام محروم من الزنا محروم من النظر المحرم ولك ز و ج ة حلال أ و زوجتين أ و ما سطعت ت من الزوجات في وجود أ ر ب ع لكن إ ذ ا ما قدرت فعليك أ ن تستعف واصبر اسمع ما أ ع د الله لك في ا ل ج ن ة يقول الله عز وجل وحور عين ك أ م ث ا ل اللؤلؤ المكنون ويقول فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إ ن س قبلهم ولا جان وبعدين يقول ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان ويقول ك أ ن ه ن بيض مكنون يقول ابن القيم و إ ن س أ ل ت عن عرائسهم فهن الكواعب ا ل أ ت ر ا ب الكاعب ا ل م ر أ ة التي لها ثدي لم, ي... لم يتدلى لا يزال مكانه اتراب يعني في سن و ا ح د ة ما في عجوز ولا ص غ ي ر ة كله في سن و ا ح د ة ا ل ت ي جرى في أ غ ص ا ن ه ن ماء الشباب ا ل ح ي و ي ة والشباب يجري في كل عرق من عروقها فللورد والتفاح ما لبسته الخدود إ ذ ا ر أ ي ت و ر د ة أ و ت ف ا ح ة هذه شكل, شكل خد, خد ا ل ع و ل ل ر م ا ن ي ما تضمنته ا ن ه ل وللؤلؤ د و المنظوم ما حوته الثغور و ل ل ر ق ة و ا ل ل ط ا ف ة ما دارت عليه الخصور تجري الشمس من محاسن وجهها إ ذ ا برزت ويضيء البرق من ثناياها إ ذ اذا ابتسمت إ ضحكت في وجه زوجها ي ض ي ء في ا ل ج ن ة ب ر ق فيرفع أ ه ل ا ل ج ن ة وجوهم ه ر ؤ و س ه م الى ا ل س م ا ء إ ي ش هذا مطر قالوا لا هذه ح و ر ي ة تبسمت في وجه زوجها مثل البارك ن س أ ل الله من فضله إ ذ ا قابلت زوجها فقل ما تشاء من تقابل الديرين هي الشمس وهو القمر و إ ن حادثته فما ظنك بمحادثه الحبيبين يرى وجهه, يرى وجهه في صحن خدها وفي صدرها وفي كبدها كما يرى في المراه التي جرى صقلها ويرى مو خساقها من وراء الحلل لا ي س ر ه جلدها ولا عظمها ولا حللها لو اطلعت على الدنيا ل م ل أ ت ما بين ا ل أ ر ض والسماء ريحا حتى ورد ان لو فيه م ز ك و ن في المشرق وهي في المغرب يشمها يخرج خ ش م ة ويشم ط ع ي غ ص ب ر ا ئ ع ة ما هي من روائح الدنيا لو اطلعت على ا ل أ ر ض ل م ل أ ت ما بين السماء و ا ل أ ر ض ريحا ولاستنطقت أ ف و ا ه الناس تهليلا وتكبيرا وتسبيحا كل واحد ي ج و ه يقول لا إ ل ه إ ل ا الله طوالي شيء مدهش شيء يثير العجب ولتزخرف لها ما بين الخافقين ولاغمضت عن غيرها كل عين ولاطمست ضوء الشمس ولامن من على ظهرها بالله الواحد الحي القيوم نصيفها ا ل ش ي ل ة نصيفها على ر أ س ه ا خير من الدنيا وما فيها ووصلها أ ش ه ى له من جميع أ م ا ن ي ه ا لا تزداد على طول الزمان إ ل ا حسنا وجمالا ولا يزداد على طول المدى إ ل ا م ح ب ة ووصالا م ب ر أ ة من الحمل و ا ل و ل ا د ة والحيض والنفاس زوجه الدنيا شهر شهر العسل وبعدين قالت حملت خلاص خذ المصائب من يوم تحمل تقعد تطرش لها ث ل ا ث ة أ ش ه ر ووحام تخاصمك على أ ق ل م ش ك ل ة س م و ن ه وحم وبعدين حملت و ل د ت وجلست تهتم بالولد وخلتك على جنب هذه ز و ج ة الدنيا كذا لكن ز و ج ة ا ل آ خ ر ة لا أ و ل ا ما في حمل ت أ ت ي ه ا بكرا وتعود وهي بكرا ابكار أ ه ل ا ل ج ن ة ما فيه يعود لها كما كانت كما خلقها الله عز وجل وبعدين ما في نفاس ولا في حيض ولا في و ل ا د ة وبعدين م ط ه ر ة من المخاط و م ن ظ ف ة من البول والغائط والبصاد وسائر ا ل أ د ن ا س لا تزداد طول الجمال إ ل ا ح س ن وجمالا لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها ولا يملطي ب ص ا ل ه ا قد قصرت طرفها على زوجها فلا تطمح ل أ ح د سواه وقصر طرفه عليها فلا يطمح إ ل ى أ ح د سواها فهي غ ا ي ة أ م ن ي ت ه وهواه ان نظر إ ل ي ه ا سرته و إ ن أ م ر ه ا طاعته و إ ن غاب عنها ح ب ض ت ه فهو معها في غ ا ي ة ا ل م ت ع ة و ا ل أ م ا ن والامان هذا و أ ي ض ا لم يطمثها قبله إ ن س ولا ج ن إ ذ ا برزت م ل أ ت القصر نورا و إ ن س أ ل ت عن سنها ففي سن أ ع د ل الشباب و إ ن س أ ل ت عن الحدق حدق العيون ل أ ن الله وصف العيون في ا ل ج ن ة قال وحور وفي هذا يقول العلماء إ ن في وصف ا ل م ر أ ة وجمال عينيها يدل على أ ن أ ج م ل ما تملكه ا ل م ر أ ة من جماله ل ل ف ت ن ة عينيها ولهذا إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تتحجب ايش تحجب وجهها ليه علشان عيونها لكن الشيطان أ ف ت ى النساء ذ ا الحين قال ت ح ج ب ي وطلعي عيونك و إ ي ش بقي إ ذ ا طلعت عيونك ق ت ل ت عباد الله بالعيني ن ف أ ج ا ل ك شي ل أ ن الرجل إ ذ ا شاف المنظر كامل يعطي يعني ن ظ ر ة وتقييم للمنظر متكامل يمكن تكون الخشمه بزينه ولا الفمه بزينه ولا ا ل ج ب ه ة ولا الخدود ولا أ ي شيء لكن إ ذ ا طلعت العينين لوحدها العينين لوحدها مهما كانت ا ل م ر أ ة ق ب ي ح ة عيونها ز ي ن ة حتى قلت م ر ة من المرات في محاضره م ح ا ض ر في تبوك قلت حتى العنز العنز إ ذ ا عندك عنز في بيتك لبسها بربع وتشوف كيف عيون العنز ل أ ن العنز إ ذ ا ما أ ج م ل من عيون العنز لكن يخرب عيونها زقمها وقرونها ومسامعها ف إ ذ ا ر أ ي ت المنظر كامل منظر العنز تقول عنز لكن غط عيون قرونها ومسامعها وخشمها وحط على عيونها برقع من يوم تشوفها تطيح عندها وكذلك بعض النساء تفتن الناس ولذا ا ل آ ن سبحان الله كيف الشيطان يشرع للناس ويطيعونه معظم النساء ا ل آ ن في الشوارع أ خ ذ و ا بهذه ا ل م و ض ة كانت خرق صغيده ا ح ي ن و س ع و ه شوي و ش ف ت الان رأي بدأنا نرى نساء طلعوا العينين وطلعوا الخشب مثلث ما الطريق شارع مثلث. بعد ايام بعد يطلعون الفم يعني تدرج خطوات من الشيطان والعياذ بالله فالله وصف نساء ا ل ج ن ة قال وحور حور ع ي ن يعني عينها حوراء قالوا ايش الحور قالوا هو شديد بياض, الثياب بياض العين ث ي بياض ا ا ب ل مع ش د ة وسع ا ل ح د ق ة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 ف ك أ ن ه ن الياقوت والمرجان و إ ن س أ ل ت عن ا ل أ خ ل ا ق أ خ ل ا ق أ ه ل ا ل ج ن ة من نساء ا ل ج ن ة فهن الخيرات الحسان يقول الله فيهن خيرات حسان خيره يعني ما منها شر أ ب د ا خيرات حسان اللاتي جمع لهن بين الحسن و ا ل إ ح س ا ن و إ ن س أ ل ت عن حسن ا ل ع ش ر ة فهن المتحببات إ ل ى ا ل أ ز و ا ج بلطافه التبعل ي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 و إ ن جاءت فلا أ ل ذ ولا أ ط ي ب من ذلك التنويل و إ ن س أ ل ت عن يوم المزيد يوم المزيد هذا عيد أ ه ل ا ل ج ن ة مثل يوم ا ل ج م ع ة في الدنيا هذا اسم يوم المزيد يقول الله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد هذا المزيد يحصل فيه شيء وهو التجلي إ ن الله يرونه في ا ل ج ن ة في ذلك اليوم ن س أ ل الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ان يمتع أ ب ص ا ر ن ا بالنظر إ ل ى وجه ا ل ك ر ي في الدار ا ل آ خ ر ة نحن وابائنا و أ م ه ا ت ن ا و إ خ و ا ن ن ا وجميع إ خ و ا ن المسلمين إ ن س أ ل ت عن يوم المزيد وزياره العزيز الحميد و ر ؤ ي ة وجه المتنزه عن التمثيل والتشبيه والتنديد كما ترى الشمس في ا ل ظ ه ي ر ة وكما ترى القمر ل ي ل ة البدر كما جاء في ص ح ي ح ي ن إ ن ك م سترون ربكم كما ترون القمر ل ي ل ة النصف لا تضامون في رؤيته وفي هذه ا ل أ ح ا د ي ث وفي هذه ا ل آ ي ا ت رد و إ ب ط ا ل لمعتقد الذين يعتقدون أ ن الله لا يرى في ا ل ج ن ة وهم ا ل م ع ت ز ل ة وبعض الفرق الضاله الذين ينكرون أ د ل ة ص ر ي ح ة ص ح ي ح ة من كتاب الله ومن س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تواتر عن الصادق المصدوق وذلك موجود في الصحاح والسنن والمسانيد من روائج جرير وصهيب و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي موسى و أ ب ي سعيد يقول فاستمع يوم ينادي المنادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة إ ن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم من أجل والمقابلة يستزيركم أجل البواجهة فحي على زيارته فيقولون سمعا و ط ا ع ة وينهضون إ ل ى ا ل ز ي ا ر ة مبادرين ف إ ذ ا بالنجائب قد هيئت حتى إ ذ ا انتهوا الى الواد ا ل أ ف ي ح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أ ح د ا امر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينصب هناك ثم نصبت لهم منابر من لؤلؤ ونما ومنابر من نور ومنابر من ز ب ر ج د ومنابر من ذهب ومنابر من ف ض ة وجلس ادناهم درجاتهم هناك على ع ز ب درجاتهم في الدين هنا أ د ن ى ناس من يجلسون على كثبان من المسك ما يرون أ ن أ ص ح ا ب الكراسي فوقهم في العطايا اللي فوق يعرف انها احسن من اللي تحت واللي تحت ما يرى أ ن ذاك أ ح س ن منه علشان لا يسير في قلبه شيء ل أ ن الله يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إ خ و ا ن ا على سرر متقابلين حتى إ ذ ا استقرت بهم مجالسهم و ا ط م أ ن ت بهم أ م ا ك ن ه م نادى المنادي يا اهل ا ل ج ن ة إ ن لكم عند الله موعدا يريد أ ن ينجزكموه فيقولون ما هو أ ل م يبيض وجوهنا ويثق ل م ز ا ن ي ن ويدخلنا فلا نور الجنة ترد هذه التحيه باحسن من قولهم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك اليهم ويقول لهم يا اهل الجنه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 ونوحده ولكن إ ذ ا ر أ ي ن ا ه زاد نعيمنا ن س أ ل الله ان يمتع أ ب ص ا ر ن ا بالنظر يا ارنا ننظر إ ل ي ك فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره عز وجل ما لولا أ ن الله عز وجل قضاء لا يحترقوا ل ا ح ت ر ق ولا ا و يبقى في ذلك المجلس أ ح د إ ل ا حاضره ربه م ح ا ض ر ة يعني م ك ا ل م ة ما منكم إ ل ا من سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجما يتكلم معك رب العالمين لا إ ل ه إ ل ا الله حتى إ ن ه ليقول لبعض أ ه ل ا ل ج ن ة يا فلان أ ت ذ ك ر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض معاصيه في الدنيا فيقول ربي بلى أ ل م تغفر لي قال بلى غفرت لك بمغفرتي بلغت منزلتك هذه فيا ل ذ ة ا ل أ س م ا ع بتلك ا ل م ح ا ض ر ة ويا ق ر ة العيون بالنظر إ ل ى وجه الكريم ب الدار ا ل آ خ ر ة ويا ذ ل ة و خ ي ب ة الراجعين ب ا ل ص ف ق ة ا ل خ ا س ر ة وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة ووجوه يومئذ ب ا س ر ة تظن أ ن يفعل بها ف ا ق ر ة ا ل ف ا ق ر ة ا ل م ص ي ب ة التي تكسر الفقار تكسر الظهر ما اعظم منها وهي النار أ ج ا ل ن ا الله و إ ي ا ك م من النار هذه ا ل ج ن ة أ ي ه ا ا ل ا خ و ة وما فيها من النعيم يقابلها النار فاللي ما يبغى ا ل ج ن ة ما يحرم منها فقط لكن يدخل النار ولذا يقول أ ح د السلف يقول لو أ ن الله تعبدنا بالدين وطلب منا و أ خ ب ر ن ا ان الذي يطيعنا ا ل ج ن ة واللي ما يطيعه يصير تراب لكان حريا بنا أ ن نطيعه من أ ج ل ا ل ج ن ة ولو أ ن ه تعبدنا و أ ع د لنا النار وقال من أ ط ا ع ن ي سيرته تراب ومن عصاني دخلته النار لكان ح ا ل ي ا ً بنا أ ل ا نعصيه ع ل شان النار فكيف والله تعبدنا وقال لنا من أ ط ا ع ن ي أ د خ ل ت ه ا ل ج ن ة ونجيته من النار ومن عصاني أ ح ر م ت ه من ا ل ج ن ة و أ د خ ل ت ه النار هذه ا ل ج ن ة أ ي ه ا الاخوه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أ ح د ك م ا ل ج ن ة بعمله يعني لا تتصور يا أ خ ي في الله أ ن عملك هذا هو ثمن ا ل ج ن ة لا ل أ ن إ ي ش عملك فكر فيه ص ل ا ة هذه ا ل ص ل ا ة أ د ي ت ه ا بما بجسدك جسدك من الذي خلقه الله أ ج ل أ ن ت تعبد الله بجسد خلقه الله مال أ ن ف ق ت ه هذا المال من إيه من الله أ ج ل أ ن ت تنفق من مال الله كل ما تعمل من عمل صالح لو فكرت في رجعت في ه أ س ب ا ب ه تجده من الله أ ج ل ما منك شيء أ ص ل ا حتى ت أ خ ذ على هذا العمل ا ل ج ن ة قال ا ل ص ح ا ب ة يا رسول الله ولا أ ن ت ل أ ن الرسول كان أ ع ب د خلق الله كان يقوم الليل حتى تتفطر اقدامه وكان يذكر الله في سائر أ ح و ا ل ه وحمل هم, هم هذا الدين وواجه ا ل ب ش ر ي ة لوحده بهذا الدين ونصره الله أ ع ظ م بشر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما من ح س ن ة تجري في ا ل أ ر ض الا وله مثلها في دواوينه كل من عبد الله منذ بعثته إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة له طبق ا ل أ ص ل من أ ع م ا ل ه م هذا الرسول الكريم قال ولا أ ن ت يعني مع ض خ ا م ة عملك ولا أ ن ت قال ولا أ ن ا إ ل ا أ ن يتغمدني الله ب ر ح م ت ه ف ا ل ج ن ة ليس سببها ولا ثمنها عملك ولكن سببها ر ح م ة الله ن س أ ل الله أ ن يشملنا برحمته ولكن هناك أ س ب ا ب تتعرض لهذه ا ل ر ح م ة بهذه ا ل أ س ب ا ب ف إ ذ ا عملت هذه ا ل أ س ب ا ب كنت مؤهلا ً لنيل ر ح م ة الله التي بموجبها تدخل ا ل ج ن ة أ م ا أ ن تتصور من هذه ا ل أ س ب ا ب هي التي تنال بها الجنه لا ا ل ج ن ة تنال برحمه الله و ا ل ر ح م ة تنال ب ا ل أ س ب ا ب فتعرض ل ر ح م ة الله بنيلها عن طريق فعل هذه ا ل أ س ب ا ب و ا ل أ س ب ا ب ك ث ي ر ة مذكوره في كتب العلم جاءت في ا ل ق ر آ ن و ب ا ل س ن ة لكني استطعت أ ن أ ح ص ر منها اثني عشر سبب أ ر ج و من ا ل ا خ و ة الي ل عنده قلم يسجل هذه ا ل أ س ب ا ب رؤوس أ ق ل ا م أ و ل سبب و أ ع ظ م سبب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح ل أ ن الله عز وجل يقول والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم فيها خالدون ا ل إ ي م ا ن وهو التصديق والجزم بالقضايا التي أ خ ب ر ن ا الله عز وجل بها ا ل إ ي م ا ن بالله والايمان بكتب الله والايمان برسول الله والايمان ب م ل ا ئ ك ة الله والايمان بالبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره من الله هذه أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن س ت ة ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ج ن ة ا ل إ ي م ا ن بالنار ا ل إ ي م ا ن بعذاب القبر ونعيمه الإيمان الايمان بالجن الايمان بالصراط ا ل إ ي م ا ن بالحوض ا ل إ ي م ا ن بالكتب ا ل إ ي م ا ن ب م ظ ل ة الرحمن كل ما أ خ ب ر الله به من المغيبات تؤمن ومعنى ا ل إ ي م ا ن الجزم واليقين يعني تعقد قلبك على هذا ك ق ض ي ة لا نقاش فيها ولا شك والعمل الصالح هو فعل ط ا ع ة الله وترك معصيته ف ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح ت ن السبب الجنة الله ا وجل ل بإذن عز الثاني التقوى والتقوى أ ن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه بفعل أ م ر ه وترك نهيه وقد سئل أ ح د السلف عنها قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل و ا ل ر ض ى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وسئل آ خ ر عن التقوى فقال أ ر أ ي ت إ ذ ا دخلت في واد كثير الشوك و أ ن ت حافي ماذا تصنع قال أ ش م ر و أ ج ت ه د أ ج ت ه د اني ما أ ض ع قدمي إ ل ا في مكان ما فيه شوكك قال كذلك الدنيا الدنيا ك ث ي ر ة ا ل أ ش و ا ك أ ش و ا ك المعاصي و أ ن ت تعيش وتشمر فلا تقع عينك إ ل ا في حلال ولا تسمع ب أ ذ ن ك إ ل ا حلال ولا تتكلم بلسانك إ ل ا في حلال ولا تمد يدك إ ل ا على حلال ولا تسير بقدمك إ ل ا بحلال ولا تطا بفرجك إ ل ا حلال ولا ينزل في بطنك إ ل ا حلال ليه ل أ ن ك تقي تتوقع تتوقع ولكن اللي ما عنده تقوى يقع بعينه في الحلال والحرام ما يتوقع اللي يشوف ينظر اليه واللي, يسمع واللي ما عنده تقوى يسمع ب أ ذ ن ه الحلال والحرام ويتكلم بلسانه في الحلال والحرام ويطع بفرجه في الحلال والحرام ويمد يده على الحلال والحرام ويسير برجله إ ل ى الحلال والحرام و ي م ل أ بطنه في الحلال والحرام ليه متقي و أ م ا التقي لا يتوقع ما يقع إ ل ا في الحلال يقول الله في أ ه ل التقوى إ ن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات ونعيم. ان ل م ت ق ي للمتقين مفازا إن للمتقين عند جنات النعيم ربهم كثير في ا ل ق ر آ ن ا ل آ ي ا ت التي ذكر الله فيها اهل التقوى و أ ن ا لهم ا ل ج ن ة اللهم اجعلنا و إ ي ا ك م من أ ه ل ه ا ومن المتقين ه ذ ا ا ل ث ا ن ي التقوى في الترمذي حديث وفي مسند أ ح م د صحيح يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر ما يدخل الناس ا ل ج ن ة تقوى الله وحسن الخلق و أ ك ث ر ما يدخل الناس النار الفم والفرج اثنين تدخل ا ل ج ن ة واثنين تدخل النار اللي يدخل ا ل ج ن ة تقوى الله يكون عندك ح س ا س ي ة تقي تضطرب إ ذ ا ر أ ي ت ب ر ا ه منك طوالي تقي موضه شفتها طوالي تفتح عيونك أ ي ن التقوى إ ذ ا سمعت ن غ م ة موسيقى لو حتى ح ق ث ا ل أ خ ب ا ر طوالي صكها تقي ا ل ريال واحد ذ ا دخل عليه ك أ ن ه ثعبان نزل في جيبك تطلعه تقي ما تبغى ل ل ح ل ا ل هذا هو التقي ص ل ا ة إ ذ ا سمعت ا ل أ ذ ا ن يتقطع قلبك طوالي ما يمكن لو تكتف ت ب غ ى تصلي هذا هو التقي تقوى الله ويش مع هذا حسن الخلق يقول المفسرون ليش جاءت حسن الخلق مع التقوى قالوا تقوى الله للتعامل مع الله وحسن الخلق للتعامل مع الناس ل أ ن من الناس من عنده تقوى لكن عنده سوء خلق تجده تقي لا يسمع حرام ولا ياكل حرام ولا ي م ش ي بحرام لكن أ خ ل ا ق س ي ئ ة أ خ ل ا ق س ي ئ ة مع أ ه ل ه و أ خ ل ا ق س ي ئ ة مع العمال عنده و أ خ ل ا ق س ي ئ ة مع الجيران و أ خ ل ا ق س ي ئ ة مع ا ل ا خ و ة و أ خ ل ا ق س ي ئ ة مع الناس كلهم ما يسلم واحد من شره هذا والعياذ بالله سيئ ولهذا كاد حسن الخلق أ ن يذهب بخير الدنيا و ا ل آ خ ر ة وبالحديث أحسنكم ه أ و أقربكم مني م ن ز ل ة القيامة يوم الموطؤون أحاسنكم أخلاقا أكنافا ا ل ذ ي يألفون ويؤلفون وإن أبعدكم مني منزلة يوم ن وإن منزلة أبعدكم ا ل ق ي اذا م ة كل عتل جواض ج ر مستكبر ي عتل ج و يعني م اردت أحد أحد أ يحبه يبغاه ولا ولهذا إذا أ ن تعرف منزلتك عند الله اسال أ ل خل ن ا س كيف انت عند الناس هل أ ن ت محبوب هل أ ن ت كريم هل أ ن ت صاحب خلق هل أ ن ت ما تشتم ما تلعن ما سبحان الله بعض الناس تجد عنده جوانب تقوى ط ي ب ة لكن أ خ ل ا ق ه ا سوء لا لا بد أ ن تجمع بين ا ل أ م ر ي ن أ ن تكون ذو تقوى مع الله و ذو خلق حسن مع الناس و أ ك ث ر ما ي د خ ل الناس النار الفم ل أ ن فيه اللسان وهو منفذ الحرام والفرج ل أ ن فيه ش ه و ة غ ا ل ب ة ش ه و ة ط ا غ ي ة تتعلق بالنساء و قد تتعلق أ ح ي ا ن ا ب ا ل ل و ط ي ة وهي ج ر ي م ة م ن ك ر ة يقول عبد الملك بن مروان يقول والله لولا أ ن الله أ خ ب ر ن ا بخبر قوم لوط ما صدقت أ ن رجلا يركب رجلا ل أ ن هذه ا ل ج ر ي م ة ت أ ن ف ه ا حتى البهائم ما ر أ ي ن ا حمارا يركب حماره وهي ح م ي ل ولا قردا يركب قردا ولكن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ظ ل عن الله عز وجل عن طريق الله عمل هذه ا ل ف ا ح ش ة ولذا توعد الله من عملها باللعن والطرد و ا ل إ ب ع ا د من رحمته لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لان لعن في الحديث مسجد أ ح م د س ب ع ة إ ل ا ذلك كرهها ثلاث مرات واللعن هو الطرد و ا ل إ ب ع ا د من رحمه الله وفي الحديث أ ق ت ل الفاعل وعقوبته م ف ل يعمل عمل أو م ل ففقتل الفاعل والمفعول به. بالشرع بعض اهل العلم قالوا حرقا وبعضهم قالوا القتل وبعضهم قالوا رمي كما يرمى ث ي ب وبعضهم قالوا يرمى من أ ع ل ى مكان شاهق كما صنع الله عز وجل بقوم لوط ف إ ن الله عز وجل أ ر س ل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة ف ع م ل ت ه م وقراهم إ ل ى أ ن بلغوا بهم السماء ثم قلبها عليهم قال الله فجعلنا عاليها سافلها و أ م ط ر ن ا عليهم ح ج ا ر ة من سجيل منضود م س و م ة أ ي م ع ل م ة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه الحجارة لقوم والظالمين من بعدهم اللعنة ما هي ببعيد منهم وقد ورد أنه اهتزت إذا ركب الذكر الذكر الحجارة والظالمين اللعنة ما السماوات والأرض لقوم لوط ورد ركب وقد من ببعيد فتمسك ا ل م ل ا ئ ك ة ب أ ط ر ا ف السماء و ت ق ر أ س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص حتى يسكن غضب الرب هذه ج ر ي م ة م ن ك ر ة أ ك ث ر ما يدخل الناس فعلها وفعل ا ل ج ر ي م ة ا ل ث ا ن ي ة ج ر ي م ة الزنا التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عصي الله بذنب بعد الشرك أ ع ظ م من ن ط ف ة يضعها الرجل في فرج لا يحل له ومن زنا ب ا م ر أ ة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه ا ل أ م ه و و ل ذ ي نفس محمد بيده إ ن ريح فروج الزنا ليؤذي ا أ ه ل النار و و ل ذ ي ن ف س بيده إ ن فروج الزناه لتشتعل نارا يوم ا ل ق ي ا م ة والعياذ بالله هذه ا ل ث ا ل ث ة ا ل ث ا ن ي ة إ ي ش تقوى الله الاولى ا ل إ ي م ا ن و العمل الصالح الثاني تقوى الله الثالث ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث حديث صحيح في البخاري يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كل أ م ت ي يدخلون ا ل ج ن ة إ ل ا من أ ب ى ف ا ل ص ح ا ب ة قالوا من الذي يابى يا رسول الله من الذي يعي من دخول ا ل ج ن ة قال من أ ط ا ع ن ي دخل ا ل ج ن ة ومن عصاني فقد أ ب ى ا ل ج ن ة أ م ا م ك طريقه من عند محمد صلى الله عليه وسلم تطيعه تدخل ا ل ج ن ة تعصيه رفضت تدخل ا ل ج ن ة عييت أ ن ت ما طاعه الله وما طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أ م ر الله به و أ م ر برسوله ه كلهم من طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس بعض الناس تثقل عليه ط ا ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من حرمانه وخذلانه من التوفيق أ ع ط ي ك م أ م ث ل ة على ط ا ع ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ع ف ا ء لحيتك ح ذ ى الرسول صلى الله عليه وسلم أ م ر ك باعفاءها وقال قص الشوارب أ ك ر م اللحى أ ر خ اللحى أ س د ل اللحى أ ع ف اللحى كل هذه أ و ا م ر الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما هي ق ض ي ة شعر حتى بعض الناس يتصور أ ن ن ت ع ص ب عند الشعر لا يا أ خ ي هي ق ض ي ة انتماء واعتزاز وفخر ب م ت ا ب ع ة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وما دام أ م ر ك الرسول وقال اعفو اللحى أ ك ث ر من ع ش ر ة أ ح ا د ي ث اعفو اللحى اكرم اللحى ارخوا اللحى اسدلوا اللحى وانت تحلقها كيف لا أ ع ف ي ت ه ا ولا أ س د ل ت ه ا ولا أ ر خ ي ت ه ا ولا أ ك ر م ت ه ا اكرام ا ل ل ح ي ة أ ن تبقى في وجهك ل أ ن وجهك أ ك ر م م ن ط ق ة عليك لكن حلقها إ ه ا ن ة لأن الحلق أ ي ن يكون إ م ا في د و ر ة المياه أ و في ا ل غ س ا ل ة و تروح في الله يكرمكم في مواصيل ا ل ن ج ا س ا ت أ و عند الحلاق و اذا ل ل ح ا ق إ حلق ا ل ل ح ي ف ي ن يوديها تحت رجله نعم شوف إ ذ ا غلق كذا يقول بكذا وتطيح تحت وبعدين تتكون م ا لحا ل تحت رجله و آ خ ر اليوم يجيب ا ل م ك ن س ة ويكنس اللحى من وجهك إ ل ى المكنسه ايش هذا وبعدين يشيلها ويحطها في ا ل ز ب ا ل ة هذه ل ح ل المسلمين و إ ذ ا مر س ي ا ر ة ا ل ب ل د ي ة قال يا ولد تعال, تعال شيل ستين سبعين ل ح ي ة وده المحركه هل هذا إ ك ر ا م ل ل ح ي ي اخواني إ لا يجوز لازم تكرم سنه نبيك صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر د ت أ ن تدخل ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله ولا يعني كلامي هذا ان اللي ح ا ل ك لحده ما يدخل ا ل ج ن ة لا نقول الذي يصلي ويقوم بالواجبات ا ل إ س ل ا م ي ة ويطيع الله عز وجل هذا إ ن شاء الله الامن ا للخير لكن يكمل يكمل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم باعفاء ل ح ي ة ل أ ن ما في تعب عليه في اعفاء ا ل ل ح ي ة ا ل ل ح ي ة ما هي ث ق ي ل ة واحد من الناس يتصور أ ن ه ا ع ش ر ة كيلو لا والله ما تزل ولا يمكن ع ش ر ة غرام ولا يمكن عشرين غرام ب س ي ط ة جدا جدا التعب في الحلق ل أ ن الحلق كل يوم أ ن ت تريدها تموت وي تبغى ت ح ي ة ستبقى ح ي ة إ ل ى ان تموت ف أ ن ت ع ف ي ه ا م ر ة خلاص واحد من الشباب قال لي أ ن ا أبغى أ ت ر ك لحيتي ا ش ي ا لكن لحيتي تطلع زي الدبابيس كذا قلت طبعا زي الدبابيس ل أ ن ك تحلقها لكن هي تحاربك كل ما حلقتها قامت تطلع زي الدبابيس لكن أ ع ل ن ا ل ه د ن ة و أ ل ق ي السلاح عنها هي تطلع بعدين زي الحليب قال كيف قلت انتظر بس、خليها. خلاها ي ه خ ل ا و إ ذ ا بعد ما ا ط م أ ن ت وعرفت ان معد ا عليها سكين أ ع ل ن ت ا ل ه د ن ة أ ي ض ا ونزلت الشعر وسار مثل الحرير لكن تحلقها و ت ب غ ا تطلع زي الحرير لا أ ن ت تدقها ويدقك مهما كان فهذه جزء من طاعه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم من ط النبي ع ة ا صلى الله عليه وسلم رفع ا ل إ ز ا ر وعدم إ ر خ ا ء الثوب ف إ ن هذا يعني مرضاه لله إ ذ ا رفعت ثوبك ف إ ن ه تقوى لله ف إ ن ه أ ت ق ى لربك و أ ن ق ى لثوبك وكان صلى الله عليه وسلم ي أ م ر الناس ب أ ن يرفعون أ ز ر ه م ل ي ه ل أ ن هذا من ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم ف ط ا ع ة الرسول سبب من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول ف أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فين في مع مع النبيين؟ يعني في الجنة بإذن مع مع عز وجل الرابع الرسول؟ الله وجل من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ا ل ا س ت ق ا م ة يعني عدم الانحراف السير كذا و أ ن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني ضع عينيك على أ و ل الطريق ولا تلف لايمين ولاجمل الا إ ل ى الله وفيهنا طرق و أ ع د يدعيك على ا ل أ غ ا ن ي لا ويدعيك أ ع على النظر المحرم لا ويدعيك أ ع على الربا لا يدعيك على ترك ا ل ص ل ا ة لا خلاص ليه ماشي كذا إ ل ى أ ن تدخل ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله يقول الله عز وجل إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا بماذا بالجنة. هذه سبب ا ل ا س ت ق ا م ة من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة وابشروا بالجنه التي كنتم توادون ويقول عز وجل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 قل لي في ا ل إ س ل ا م قولا لا أ س أ ل عنه أ ح د ا بعدك قال قل آ م ن ت بالله ثم استقم إ ذ ا واحد س أ ل ك وقال بالله دلني على طريق توديني الطائف ولا أ غ و ى م ر ة و ا ح د ة قلت له امسك الخط هذا ولا تلف يمين ولا اجمل خلاص لكن إ ذ ا عي ا ما يطيعك و ي م ق د ه على الكبر يلف يمين عود على كديه يوصل جده ما يوصل الطائف كثير من الناس ا ل آ ن الرسول يدلهم على الطريق ويعين و لله جهنم والعياذ بالله فهنا قل آ م ن ت بالله ثم استقم رواه مسلم خامس م س ة خ من أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة طلب العلم ومنه حضور مجالس الذكر ل أ ن ك جيت هنا ايش تسوي تاكل ما في أ ك ل فلوس ما في فلوس ايش فيه فيه علم قال الله قال رسول ه جيت من هذا من ا ل ل ي ج ا ب ك الى هنا ما في أي هدف أي ولهذا أ س أ ل الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو أ ن يرزقنا و إ ي ا ك م التوفيق و ا ل إ خ ل ا ص والقبول يعني ما أ ت أ ل ى ع ل ى الله لكن ي إن شاء الله ما أ ق و ل إ ل ا أ ن ك م إ ن شاء الله جئت و لله أنه ما أ ح د ساككم بعصا ولا فيه شيء منافع من الدنيا كل واحد جاء من أ ج ل الله عز وجل طلب العلم وحضورك هذا المجلس تلتمس طريق إ ل ى ا ل ج ن ة يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ح د ي ث في مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة إلى الجنة هذا حديث صحيح في مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به ط ر ي ق إ ل ى ا ل ج ن ة وفي البخاري ومسلم حديث صحيح لا بل في مسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم ا ل س ق ي ن ه وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وذكرهم الله فيمن عنده و غشيتهم ا ل ر ح م ة ر ح م ة الله التي بسببها يكونون من أ ه ل ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله عز وجل فطلب العلم عظيم طلب العلم ليش قال العلماء طلب العلم س ب د خ ل ا ل ج ن ة قالوا ل أ ن ه ينير لك الطريق طريق ا ل ج ن ة ما يمكن أ ن ترى إ ل ا بنور والنور هو العلم ف إ ذ ا عندك علم ق ر أ ت كتاب الله ق ر أ ت س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ق ر أ ت كتب الفقه ق ر أ ت ا ل س ي ر ة ق ر أ ت التوحيد عرفت الطريق سرت فيه لكن من الذي ا ل آ ن ما يسير في طريق ا ل ج ن ة ا ل ج ه ل ة بالله ا ل ل ي يمر عليه شهر ما ي ق ر أ ك ا ي ة من كلام الله ولا يسمع م و ع ظ ة ولا يسمع شريط ولا يسمع ذكر الله هذا الشيطان يلعب عليه ل أ ن ه أ ع م ى يقوده ب خ ش م ه إ ل ى النار والعياذ بالله لكن إ ذ ا جاء عندك وانت عندك إ ي م ا ن وعندك علم ما يقدر عليه ليلا عندك نور افمن يمشي مكبا ً على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم سته من اسباب دخول الجنه بناء المساجد ابتغاء وجه الله والحديث في البخاري ت ا الجنة في قال اهل ل أ العلم هذا الحديث فيه بشرى أ ن من بنى لله مسجدا أ ن ه مبشر ب ا ل أ ه ل ا ل ج ن ة ل م ا قالوا ل أ ن الله لا يمكن أ ن يبني لك بيت في ا ل ج ن ة ويخليك في النار بيتك في الجنه ل ا تدخل فيه أجل بناء المساجد بناء من أ ع ظ م القربات لكن فيه شرط مما يبتغي به وجه الله قد يبني الواحد مسجد كبير طويل عريض لكن يبتغي به ثناء الناس أ و يبتغي به الضرار كمسجد الضرار الذي بناه المنافقون من أ ج ل يكونون محاربين لله و الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبتغي بهذا المسجد وجه الله تريد بيتا في ا ل ج ن ة تريد يعمر هذا المسجد ب ط ا ع ة الله تريد يذكر الله فيه تحتسب كل ما يؤدى فيه من عمل صالح ل أ ن بناء المساجد هذا من أ ع ظ م القربات و أ ع ظ م شيء يعني ما من مسجد تبنيه لله عز وجل أ ي ه الا ا م م س ل ل إ واحد يصلي فيه لك س و ر ة طبق ا ل أ ص ل واحد قرا فيه ق ر آ ن لك س و ر ة طبق ا ل أ ص ل هذا المجلس ا ل آ ن المبارك فيه حسنات فيه فوائد جميع الحسنات لصاحب المسجد س و ر ة طبق ا ل أ ص ل منها فضل عظيم يا اخواني وبعدين ما ينقطع هذا أ ن ت تموت والحسنات ت ج ي ك كل يوم مثل الجبال أ ج ل إ ذ ا عندك إ م ك ا ن ي ه ابني مسجد وابن ي مسجد في مكان محتاج لا تروح تبني في مكان معد محتاج لهذا المسجد أ و تبني في مكان سيبني في غيرك لا ابن وليكن خارج ا ل م م ل ك ة ما في شيء ل أ ن بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي ب ح ا ج ة إ ل ى المساجد لقد زرت والله ي ه ا ا ل إ خ و ة بعض البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة وجدتهم والله يصلون و أ ن ه م يسجدون على الطين ما عندهم ق ط ع ة فلاش على حتى الارض وعلى الخوص ويصلون نحن والحمد لله مساجدنا ك ث ي ر ة اي نعم و ا ل د و ل الله ة حفظها ت ب ن ي ا ا ل م س ج د و ان ل م ح س ي ن ب ن و ن المسجد ا ويكون بلادنا عندك إمكانية ابني وبعدين تكلفة السبب م ج د ل ن رخيصة、جداً. يعني بعشر ألاف تبني, أكبر مسجد. بعشرين ألف تبني جامع كبير. أخي اختزل من ب ع ر ي السبب كبير ت من ا في ا ل ك دخولك ل ج ن ة والحديث في البخاري من مسجدا بنى لله ي ب به ت ي و ج ه الله ب ن ا ل ل له ه ب ه ب ي ت ا في ا ل ج ن ة ثمانية أو سبعة من الأسباب أو الذهاب إ ل ى المسجد و ا ل ع و د ة ل أ د ا ء الصلوات و الحديث في الصحيحين من غدا إ ل ى المسجد أ و راح أ ع د الله له نزلا في ا ل ج ن ة كلما غدا و كلما راح هذا العمل و ظ ي ف ة ر ا ق ي ة شغله ما هي سهله ذي تسمى من رواد المساجد من المرابطين ايش شغله ت ك ل و الله صلي بس أ ذ ن راح يصلي قال لك ا ل ص ل ا ة راح البيت و ينتظر انتظار ا ل ص ل ا ة بعد الصلاه ة ذلكم ن الرباط أ ذ ن راح يصلي يروح له نزل يرجع له نزل من غدا له نزل من راح له نزل يا سلام من غدا إ ل ى المسجد أ و راح أ ع د الله له نزل إ ي ش النزل قالوا ض ي ا ف ة و ك ر ا م ة في ا ل ج ن ة ن س أ ل الله ي ج ع ل ن ا واياكم من أ ه ل ه ا ث م ا ن ي ة الاكثار من السجود يعني ا ل ص ل ا ة لحديث في مسلم حديث ر ب ي ع ة بن كعب ا ل أ س ل م ي أ ن ه قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعه وهو كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول بت ليله عند باب غرفته صلوات الله عليه وسلم انتظره بالوضوء يقول فخرج من الليل فراني قال يا, سلي يا ربيعه سلني قلت أ م ه ن ي يا رسول الله فجلس يفكر وبعدين قال قلت يا رسول الله أ س أ ل ك مرافقتك في ا ل ج ن ة يقول أ ب غ ى معك هناك لو أ ن ه واحد منا ن كان قال أ س أ ل ك أ ر ض ي ة ولا بعير ولا س ي ا ر ة وأن كان ف يعني سيارات شيء ي ولا هممنا م ح د و د ة لا هذا يبغى فوق في ا ل ج ن ة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أ و غير ذلك يعني تبغى ش ي ء ذ ا ن ي قال ما هو إ ل ا ذاك قال أ ع ن ي على نفسك ب ك ث ر ة السجود فدل الحديث على أ ن ك ث ر ة السجود يعني ك ث ر ة ا ل ص ل ا ة سبب من أ س ب اسباب ب دخول الجنة ت ع ة من أ س دخول ا ل ج ن ة الحج المبرور وهذه في إ م ك ا ن ن ا ونقيم ا ل لله ح م د ح ن ن في م ك ة و ب إ م ك ا ن المسلم أ ن يحج كل س ن ة لكن ا ل م ص ي ب ة أ ن واحدا من ا ل إ خ و ة أ خ ب ر ن ي أ ن ه يعرف قريبا ً له من أ ه ل م ك ة إ ل ى ا ل آ ن ما قد حج عمره ستين س ن ة وكلما ج ا ت س ن ة قال ا ل س ن ة الجايه ايش ف قال ز ح م ة يبغى أ نفضي مكه ة ل ع ل ش ا ن يحج ا ل ح ا ل ة هي ز ح م ة حتى تقوم ا ل س ا ع ة و ز ح م ة مع من ز ح م ة مع حيات وعقارب ووحوش ياكلونك اذا شفت ز ح م ة أ و ادم زيك يا أ خ ي أ و ا د م من عباد الله الصالحين يزاحمونك في ط ا ع ة الله ن ع م ة ا ل م ز ا ح م ة إ ذ ا واحد جنبك يزحمك ا وانت تطوف ولا زحمك ا وانت ترمي ولا زحمك ا نعمه ا ل ز ح م ة أ ف ت ح ل ه ا المجال أ ج ي أ ق ر ب إ ل ي ه ليلا اخي في الله ضمني وضمه عمل صالح لكن بعض الناس ت ج ي ح س ا س ي ة من اين يشوف الناس يخاف ويرهب ويصارع حتى أ ن بعضهم يروح يرمي الجمرات ق ل ت ت ح ش ر و ر رأ... م غثرته على راسه وتحشر وتربط ايش بك قال اروح ارمي ك ا ن راح يصارع ماذا راح يرميه ويدخل المطاف يدخل ويربط نفسه ويسوون تكتلات وتعصبات ي د ع س و ن الضعيف و ي ر م هذا موضع ما ك ذ ا يا أ خ ي امشي مع الناس خلص ا بس إ ذ ا في زحام ارفع ر أ س ك فوق عشان ي ج ي ك الهوا ء يلفون يمين ل ف يمين يدفونك شمال ل ف شمال ايش بي المهم لا تطيح بس و إ ذ ا طحتمت ه ايش تصير تبعث يوم القيامه ملبيا كل واحد يبعث ويخاف ان تقول لبيك اللهم لبيك ايش هذا الفضل العظيم الحج المبرور ايش جزاء في ل ص ح ي ح ي ن ليس له جزاء عند الله إ ل ا ا ل ج ن ة من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه رواه البخاري ومسلم هذا تسعة. مبروح. عشرة أخرجه وصحاهاه الحج قراءة الكرسي عاقب النساء الألباني تسعة سلسلة عشرة آية صلة كل لحديث الأحدث مبروح الصحيحة في من ق ر أ آ ي ة الكرسي عقب كل ص ل ا ة فليس بينه وبين ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن يموت حديث صحيح هذا الحديث كنت أقرأه و اذكر به ولا أ ع ر ف درجته من ا ل ص ح ة ويعني إ ذ ا س أ ل ن ي أ ح د أ ك و ن في شك منه لانه حديث سهل عمل والجزاء وال وال وال عظيم من ق ر أ آ ي ة الكرسي وعقب كل ص ل ا ة فليس بينه وبين ا ل ج ن ة إ ل ا أ ن يموت و إ ذ ا بيطلع عليه في س ل س ل ة ا ل ح د ي ث ص ح ي ح أ ن ه صحيح رواه ا ل ن س ا ء بسند صحيح آ ي ة الكرسي هذه ما تكلفك التكرار عقب كل ص ل ا ة مهما كنت مشغول احدا عشر ص ل ا ة اثنتي عشره ر ك ع ة كل يوم ت ط و ع لما في الترمذي وصحيح الجامع عن أ م ح ب ي ب ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم اثنتي عشره ر ك ع ة بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة متى هذه الاربعه ر ه حيث سمنا و ت د كم سارت؟ المغرب وثنتين وثنتين بعد المغرب. ثمان. وثنتين بعد العشاء سارت عشر. وثنتين قبل الظهر اثنتين ة ركعة يقول ابن القيم رحمه يقول القيم في ابن باب ثلاثين、مرة. إ ذ ا أ و ت ر ب و ح د ة ل أ ن الثنتي عشر هذه رواتب وسبعه عشر فرائض أ ر ب ع في الظهر و أ ر ب ع في العصر هذه ثمان ث ل ا ث ة في المغرب هذه احدى ع ش و أ ر ب ع في العشاء كم خمسه ع ش وثنتين في الفجر سبعه عشر ر ك ع ة واثنى عشر رواتب تسعه وعشرين اذا أ و ت ر ت ب و ح د ة تطرق باب ربك كل يوم تقول إ ه د ن ا الصراط المستقيم كم م ر ة ثلاثين م ر ة يقول ف إ ن ه جدير أ ن يفتح له إ ن شاء الله فهذه الثنتي عشر ر ك ع ة الرواتب إ ذ ا حافظت عليها بنى الله لك بيتا في ا ل ج ن ة فاحفظها يا أ خ ي لا تضيعها ل أ ن ي أ س م ع و أ ع ل م أ ن بعض الشباب يقول انها ن ا ف ل ة يعني س ن ة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها سبحان الله هي س ن ة لكن سنها الحبيب. هي سنه الحبيب ا هي س ن ة تجبر بها صلواتك ينقص ي ت ك م م لها من, من عملك الصالح هل تضمن انك تصل العشاء أ ر ب ع ركعات ما توسوس فيها ل ح ظ ة لا ف إ ذ ا جيت يوم ا ل ق ي ا م ة وحسبت على صلاتك ونقصت ا ل ف ر ي ض ة يقول الله انظروا هل لعبدي من نوافل إ ذ ا في نوافل يجبر نقصك إ ذ ا ما عندك شيء خسرته والعياذ بالله هذه ا ل أ خ ي ر ة يبقى و ا ح د ة بس ا ل ث ا ن ي ة ع ش ر ة وهو هذا السبب خاص ب أ خ و ا ت ن ا المؤمنات من النساء هذا خاص بهم و إ ن كان الاحدا عشر يمكن ا ل م ش ا ر ك ة فيها يعني يمكن ل ل م ر أ ة أ ن تشارك في ا ل أ س ب ا ب الاحدا عشر يمكن ان تبني مسجد يمكن أ ن تكثر من السجود و ا ل ص ل ا ة يمكن أ ن تحج حج مبرور يمكن أ ن ت ق ر أ آ ي ه الكرسي عقب كل ص ل ا ة يمكن أ ن تصلي ثلاثه ع ش ر ا ر ك ع ة وهي الصلوات هذه أ ي ض ا ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح تقوى الله كل هذه م ش ت ر ك ة لكن ا ل م ر أ ة م م ي ز ة لها ش غ ل ة تدخلها ا ل ج ن ة ما هي للرجال و اسمعه ل ش ي الحديث الحديث في صحيح الجامع للسيوطي وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا صلت ا ل م ر أ ة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها و أ ط ا ع ت زوجها قيل لها أ د خ ل ا ل ج ن ة من أ ي أ ب و ا ب ا ل ج ن ة شئت ث م ا ن ي ة أ ب و ا ب وياتي ا ل و ح د ة من عند الباب يقال ل ا تفضلي كلها مفتحه من أ ي باب تفضلي ايش السبب أ ر ب ع ه اشياء إذا صلت خمسها و صامت شهرها رمضان حصلت فرجها ع ف ي ف ة ما تعمل شيء من الحرام بعدين تطيع بعدها خلاص ما عليها جهاد ا ل م ر أ ة ما عليها صلاه في المسجد ج م ا ع ة تكاليف الشرع على الرجل أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما على ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة الله عز و جل رحمها و رحم ضعفها و كلفها بسيط و لكن مع هذا يقول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام اطلعت على النار فوجدت أ ك ث ر أ ه ل ه ا ن س ا ء ق ا ل ت واحدة لما يرسل الله قال ل أ ن كنا تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن العشير ل ن ا ل ع يعني ا ل زوج بدل انت ط ي ع ه تكفرني ه ي ع ت ج ح د ه وتنسى فضل ه وتكفرنا العشير وتكثرنا ا ل ل ع ن ا ل ل ع ن ي ع ن ي ك ا ل ب ا ل ن س ا ء إلا من ر ح م ا ل ل ه ك ث ي ر ة ا ل ل ع ن ت ل ع ن و ل د ه ا و ت ل ع ن ي ع ن ي ر و ن ا ا ه ا و ت ل ع ن ز و ج ه ا ب ل ب ع ض ي ر ت ل ع ن ن ف س ه ا ت ق و ل ا ل ل ه ي ا ل ع ن م ن ج ا ب ك ي ع ن ي ه ي و ا ل ع ي ا و ت ك ا ل ل ه هذه هي بعض ا ل أ س ب ا ب ا ل م و ص ل ة إ ل ى رضوان الله عز وجل والفوز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار وهي أ س ب ا ب س ه ل ة و ي س ي ر ة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لمعاذ بن جبل و إ ن ه لا يسير على من يسره الله عليه ولا تبدو فيه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ي ه ص ع و ب ة و إ ن م ا قد تكون فيه ص ع و ب ة في البدايات و إ ذ ا سار ا ل إ ن س ا ن في طريق ا ل إ ي م ا ن والالتزام فإنه سيجد الطريق سهلا ً ميسرا ً معانا ً من قبل الله عز وجل هنا بعض ا ل أ س ئ ل ة نجيب عليها باختصار يقول هل يصح ل ل إ ن س ا ن أ ن يحافظ على صلاتي الفجر والعصر من غير الفروض ا ل أ خ ر ى لحديث من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة لا لا يصح ل أ ن الدين يؤخذ ج م ل ة و ا ح د ة ما يجوز التشليح و ا ل ت ج ز ئ ة في الدين ف أ ن ت ت أ خ ذ بحديث هذا في الصحيحين من صلى البردين دخل ا ل ج ن ة وصلي الظهر ا ل ع ص ر لكن ت أ خ ذ أ ي ض ا ب ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث التي أ م ر ت ك ب أ د ا ء الصلوات ا الخمس ف إ ذ ا أ خ ذ ت بحديث وتركت حديث أ و آ ي ة وتركت آ ي ة جزات ولا بد من أ خ ذ دين الله كاملا يقول الله عز وجل يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين فلا بد من أ خ ذ الدين ج م ل ة و ا ح د ة وعدم ت ج ز ئ ة السائل الثاني يقول هذه س ا ئ ل ة تقول ما مصير نساء الدنيا في ا ل آ خ ر ة وهل يجمعهن الله ب أ ز و ا ج ه ن أ خ ب ر ن ا جزاك الله خيرا ا ل م ر أ ة التي تعمل الصالحات وتؤمن بالله وتسلك الطريق الموصل إ ل ى الجنه ة وعد ا ل ل عز وعدها ج ل و أ ن تكون من أ ه ل ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله عز وجل و أ ع د الله لها في ا ل ج ن ة من النعيم ما يناسب طبيعتها و ب ا ل ن س ب ة إ ذ ا كانت م ت ز و ج ة وزوجها من أ ه ل ا ل ج ن ة ف إ ن ه ا يكون زوجها ل أ ن الله يقول الذين آ م ن و ا واتبعتهم ذريتهم ب إ ي م ا ن الحقنا بهم ذريتهم وما أ ل ت ن ا ه م من عملهم من شيء ويقول عز وجل والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم ي يقبل دار وبعدين يقول معنى ا ل آ ي ة ان ا ل ذ ر ي ة لا لا يقول الله عز وجل في ا ل م ل ا ئ ك ة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عاد التي وعدتهم ومن صلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م هنا وذرياتهم إ ن ك أ ن ت العجز الحكيم هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ؤ م ن ة وزوجها مؤمن متدين إ ذ ا كانت متدينه وزوجها فاجر هو في النار أ ع ط ا ه ا الله زوجا ً من أ ه ل ا ل ج ن ة اللي هم زوجاتهم في النار أ ن ك كنت القى واحد طيب و م ر ت ه خ ب ي ث ه فيه في النار ويجي ا ل ج ن ة ما عندها ز و ج ة الله ي ع ط ي من الزوجات الصالحات اللي دخلوا و أ ز و ا ج ه م في النار قال العلماء طيب ا ل ل ي تزوجت برجل ثم مات أ و طلقها وتزوجت ب آ خ ر سار لها زوجين في الدنيا قالوا تخير فتختار أ ح س ن ه م خلق تختار في ا ل ج ن ة اللي تبغى منهم من اثنين ل ويصير زوجا لها طيب قالوا لماذا بعض النساء يقولون طيب ليه الله في ا ل ق ر آ ن الكريم ذكر كثير عن ا ل حور العين لكن ما ذكر عن ا للنساء ر ج ا شيء قال العلماء أ و ل ا في ذكر الحور العين للرجال ترغيب في طلب ا ل ج ن ة عن طريق بذل الجهد لها وهو ا ل ج ه ا د في سبيل الله أما المرأة لأن لأن المرأة ما ما ما موطن داعي رجال خلاص الجنة بتجاهد ولا ثانيا قالوا نقول ليش ليش عرف في في شيء نحن زوج وطر و ل ذ ة و م ت ع ة فوجب إ غ ر ا ء الرجال بهن دون ا ل ح ا ج ة إ ل ى العكس و إ ل ا ف ل ل م ر أ ة في ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله من النعيم ما يطيب خاطرها ولهذا يقول الله عز وجل ولكم فيها ما تشتهي أ ن ف س ك م ولكم فيها ما تدعون يقول وهو سهوا وتذكر رجل صلى بالناس وهو جنب سهوا وتذكر بعد الصلاة جنب بعد عليه أ ن يغتسل ويعيد ا ل ص ل ا ة هو اما الذين صلى بهم فصلاتهم ص ح ي ح ة ولكن إ ذ ا تذكر أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة لزمه الخروج من ا ل ص ل ا ة وعدم الاستمرار فيها ولا يستحي بعض الناس ي ق و ل و استحيت لا هذه ع ب ا د ة ما يدخلها المجاملات يقول أ ح د ا ل إ خ و ة توحيد الله يا شيخ من أ ع ظ م ا ل أ س ب ا ب لدخول ا ل ج ن ة وهو مفتاح ا ل ج ن ة فبعضهم يقولون نحن موجودون موحدون ويكفي أ ن ن ا نقول لا إ ل ه إ ل ا الله وندخل ا ل ج ن ة بسلام فهل هذا صحيح صدق آ خ ر ك ر ي م توحيد ا ل ج ن ة توحيد الله هو س ب ب ا ل أ و ل ولهذا ذكرت أ ن ا أ و ل شيء ا ل إ ي م ا ن بالله و ا ل إ ي م ا ن يعني التوحيد والموانع التي تمنع ا ل إ ن س ا ن من دخول ا ل ج ن ة الشرك ل أ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إ ذ م ا مبينا وبايه ثانيه فقد ظ ل ضلالا ً بعيدا ً ومن يشرك بالله فقد حرم, فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين ا بالانصار ومن يشرك بالله ف ك أ ن م ا خر من السماء فتخطفه الطير أ و تهوي به الريح في مكان ز ح ي ك فلا بد من التوحيد وهذا الكلام يعني مفرغ منه ما يمكن أ ب د ا ً يدخل ا ل ج ن ة أ ح د عند شرك يمكن يدخل معاصي التمحيص في كان لكن الجنة عنده النا بعد إذا إ ن م ا ابتداء لا ل ا بد من أ ن ه يمحص إ ل ا أ ن ي ش م ل ه الله برحمته أ م ا المشرك كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول مثل المشرك مثل الخنزير لو دخلت الخنزير من طرف البحر و غ س ل ت ه بماء البحر و خ ر ج ت ه من الطرف الثاني ايش يخرج لك يخرج غزال ولا خنزير خنزير و لهذا ما ل ه دخول في ا ل ج ن ة لكن المؤمن الذي عنده توحيد بس عنده ذنوب هذا يمكن يدخل فيطهر يعقم من هذه الذنوب بقدر الذنوب ولكن لا يقول الواحد والله أ ن ا عندي ذنوب وعندي توحيد والذنوب ب س ي ط ة لا أ ن ت ما تصبر على النار ل ح ظ ة و ا ح د ة فحاول باستمرار أ ن ك ترتفع إ ل ى أ ن تكون خالي من الذنوب و إ ذ ا وقعت في ا ل ذ ن و ب فاستغفر الله تبارك وتعالى يقول إ ن ن ي أ ب ح ث عن طريق العلم فدلني عليه جزاكم الله خيرا و ل أ ن ن ي لا يوجد عندي كتب ع ل م ي ة ش ر ع ي ة أ و ل طريق للعلم حفظ كتاب الله ا ب د أ يا أ خ ي بحفظ ا ل ق ر آ ن هذا أ و ل مسلك وهذا يستغرق عليك وقت ا ب د أ بالمفصل أ و ب ا ل ب ك ر ة أ و العمران وهكذا ت ن ك ل حتى تقلق ا ل ق ر آ ن احفظ من الحديث النبوي ا ل أ ر ب ع ي ن ن و و ي ة أ و ل شيء ثم زد عليها احفظ بلوغ المراب أ و احفظ رياض الصالحين أ و احفظ اللؤلؤ والمرجان م ا اتفق عليه الشيخان حتى تكون ثقافتك ح د ي ث ي ة ص ح ي ح ة مائه في ا ل م ئ ه اقرا في ا ل س ي ر ة س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم هذا طلب العلم ما عندك كتب لطلب العلم اشتغل ا ش عندك فلوس ت أ ك ل وتشربها ب وعندك فلوس تلبس بها لماذا توفر لمتطلباتك ا ل ح ي ا ت ي ة مبالغ ولا توفر لكتاب علم مبالغ لا يجب أ ن يكون جزء من دخلك لشراء كتاب أ و شراء شريط من أ س ا ل ي ب طلب العلم سماع الشريط ا ل إ س ل ا م ي من أ س ا ل ي ب طلب العلم حضور المحاضرات والدروس ا ل ش ر ع ي ة في المساجد هذه كلها من طرق وسائل ووسائل طلب العلم الشرعي ها قد اظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره ايضا شهر عصيان اتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا فانه شهر تسبيح وقران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين اهل وجيران واخوان افناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما اقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فاصبحت في غد الاثواب اكفان حتى متى يعمر الانسان مسكنه مصير مسكنه قبر لانسان هذا الشهر الكريم شهر الخير شهر ا ل ر ح م ة شهر ا ل م غ ف ر ة شهر ا ل ق ر آ ن شهر التراويح شهر ا ل ع ب ا د ة شهر يزاد فيه رزق المؤمن شهر كان صلى الله عليه وسلم فيه أ ج و د من الريح وكان أ ج و د ما يكون في رمضان هذا الشهر لنا إ خ و ة في ا ل إ س ل ا م في بلادنا هنا وفي خارج البلاد هذه مساكين فقراء شهرهم رمضان هم ما هو شهر س ن ة طول زمانهم رمضان ما فيه شيء فقر يلتحفون, الأرض. يلتحفون السماء أ ر ض يلتحفون ل ا يفترشون ا ل أ ر ض يكتاتون قوتا لا يسمى حتى قوت بهائم ولا على في المواشي ل ل ي ن أ ك ل الان على في المواشي هو طعام رئيسي عند بعض الشعوب وقد كان عندنا يوم من ا ل أ ي ا م طعاما رئيسيا والشيبان يعرفون ان الواحد ما كان يشبع من خبز الشعير ا ل ل ي ا ل آ ن على في المواشي ونحن في ن ع م ة وفي فضل وفي خير من الله علينا بالنعمه اخوان نحن في ن ع م ة ما في مثلها فيها احد أ ب د ا أ م ن و ع ا ف ي ة ورخاء وخير ورزق ر ا قد ي أ ت ي ن ا من كل مكان ورواتب وفي إ م ك ا ن كل منا أ ن يطعم أ و يفطر أ س ر ة من ا ل أ س ر ا ل م س ل م ة ا ل ج ا ئ ع ة في بلاد الله ا ل م ن ث و ر ة في ا ل أ ر ض وفي الحديث يقول عليه الصلاه والسلام من فطر صائما ً كان له مثل أ ج ر ه دون أ ن ينقص من أ ج ر ه شيء إ ذ ا فطرت صائم لك مثل صيامه كامل دون أ ن ينقص من أ ج ر ه هو شيء لك مثل أ ج ر ه وكونك تدخل السرور على زوجتك وعلى أ و ل ا د ك مع ب د ا ي ة شهر رمضان فتستلم راتبك وتسحب ما وفرت من مدخرات سنتك فتوسع على أ ه ل ك طيب ولكن أ ط ي ب منه أ ن توسع على أ س ر ة ف ق ي ر ة على أ س ر ة لا يدخل السرور إ ل ي ه ا طول العام إ ل ا في هذا اليوم و ه ي ئ ة ا ل إ غ ا ث ة ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ع ا ل م ي ة قامت بمشروع ا س م ه مشروع إ ف ط ا ر صائم وفرع ا ل ه ي ئ ة في مكه اكل إ ل ي ه بلدين البلد ا ل أ و ل بنغلاديش ذات ا ل ك ث ا ف ة ا ل ع د د ي ة ا ل ه ا ئ ل ة مائه وعشر خمسين مليون في خليج البنقال المغطى بالماء طول ا ل س ن ة والكوارث تتحددهم في كل يوم مساكين ويعيشون في فقر وفي ح ا ج ة لا يعلمها إ ل ا الله والولد الثاني أ و ر و ب ا ا ل ش ر ق ي ة يعني الاتحاد السوفيتي ا ل ل ي انحل و أ ص ب ح ديار المسلمين هناك يعيشون أ ي ض ا في فقر ورثوه من ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ح ا ق د ة وفي ايدينا ايها ا ل إ خ و ه الفضول أ م و ا ل و ب إ م ك ا ن ن ا أ ن نساهم في مثل هذه المشاريع حتى ندخل يعني السرور على قلوبهم وحتى نقدم بين يدي رمضان حسنه نرجو بها ما عند الله عز وجل والمشروع المجهز يكفي ل إ ف ط ا ر أ س ر ة ك ا م ل ة خلال ثلاثين 30 يوما ث ل ا ث م ا ئ ة ريال بمعدل ع ش ر ة ريالات ل ل أ س ر ة يوميا م ك و ن ة من وجبتين و ج ب ة سحور و و ج ب ة إ ف ط ا ر وعشاء و ه ذ ا ا ل و ج ب ة م ك و ن ة من نصف د ج ا ج ة وكيلو من الرز وكيلو دقيق ومتطلباتها حسبت قيمتها أ ن ه ا تصل إ ل ى ع ش ر ة ريال ولا تزيد هذه ا ل ع ش ر ة ريال لا تهز ميزانيتك ولكنها ترفع رصيدك وتبقى لك عند الله والله ما صرفت ستصرف في رمضان أ ر ب ع ة أ و خ م س ة الاف قد تثاب عليها وقد لا تثاب خ ا ص ة إ ذ ا كان في م ب ا ل غ ة وفي إ س ر ا ف وفي بذخ ل أ ن الناس ا ل آ ن ي س ت ك م ل و ن رمضان على أ ن ه شهر ا ل أ ك ل وشهر الموائد ويشترون ا ل أ ط ع م ة بالكراتين ويكدسون ا ل أ ط ع م ة في ا ل س ف ر و ي أ ك ل و ن منها القليل ويصبون الكثير بينما إ خ و ا ن ه م يموتون من الجوع نقول ث ل ا ث م ا ئ ة ريال تفطر بها أ س ر ه ما تهز ا ل م ي ز ا ن ي ة ولكنها ترفع رصيدك عند الله عز وجل ولا تعلم ولا تظن أ ن هذه ا ل ث ل ا ث م ي ة سوف تكون خ س ا ر ة عليك يقول الله عز وجل وما أ ن ف ق ت م من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين من ذا الذي يقرض الله ك ر ض ا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة والله ي ق ب ض ويبسط و إ ل ي ه ترجعون المرء تحت ظل نفقته يوم ا ل ق ي ا م ة ما عندكم ينفت ا ل ل ي عندنا يضيع وما عند الله باق أ خ ر ج ت أ و ذبح صلى الله عليه وسلم ذ ب ي ح ة فوضعها في بيته عند ع ا ئ ش ة ف أ خ ر ج ت ه ا كلها إ ل ا الكتف كتف الشاه فلما رجع قال ما صنعت الشاه قالت ذهبت كلها إ ل ا كتفها قال لا قولي بقيت كلها إ ل ا كتفها الكتف اللي ب ناكله هو اللي ذهب اللي راح عند الله هو الذي يبقى ق ص ة قبل سنين يحدثني بها رجل ث ق ة كان مسافر مو ا ه هو, هو المنقول عن الخبر مسافر في تهامه وفي ل ي ل ة من ليالي سفره كانت الشمس ا ل ل ي ل ة ب ا ر د ة و م ط ي ر ة و م ظ ل م ة فهاجت الريح ونزلت ا ل أ م ط ا ر وظل الطريق فدخل في غار من أ ج ل ينام ويرتاح و ي ت ك ن ن وبينما هو نائم أ ث ا ر الغار هذا قبر ما درى هو نائم و إ ذ ا ب ه يرى في القبر هذا رجل و ا م ر أ ة ومعهم ب ق ر ة يحلبونها ويشربون لبنها غير أ ن ه لاحظ أ ن هذه ا ل ب ق ر ة ليس عليها جلد جلدها مسلوخ ودمها يبزبز وصاحب ا ل ب ق ر ة يحلب ويتاذى من أ ن م ا عليها جلد لكن ماذا يصنع يقول ف س أ ل ه قال إ ي ش أ ن ت وش إ ي هذه وش إ ي ا ل ب ق ر ة وليش ما عليها جلد قال أ ن ا رجل وهذه زوجتي كنا في أ ي ا م ا ل ح ي ا ة في قريتنا وحصلت م ج ا ع ة و ج ا ع الناس حتى كادوا يموتوا من الجوع وما كنا نملك شيء إ ل ا هذه ا ل ب ق ر ة فتشاورت أ ن ا وزوجتي على أ ن نذبحها ونقسمها على الفقراء لوجه الله عز وجل فوافقتني يقول فذبحناها وقسمناها على جميع الفقراء في تلك ا ل ق ر ي ة ولم ي ب ق بيتا الا دخله شيء من لحمها غير أ ن ن ا أ خ ذ ن ا الجلد وبعناه ما تصدقنا به يقول فلما مت اعطاني الله و أ ع ط ى زوجتي بدل بكرتنا ب ك ر ة في ا ل ج ن ة نحلبها لكن ما عليها جلد يقول إ ن أ ن ا أ ت أ س ف على شيء ف إ ن م ا أ ت أ س ف على أ ن ن ي ما تصدقت بالجلد حتى أ ل ق ا ه في ا ل ج ن ة فيا أ خ ي ترى ما تتصدق به لا تظن أ ن ه خ س ا ر ة والله إ ن ه هو الربح وهو الباقي على ا ل أ ب و ا ب بالبابين صناديق ل ه ي ئ ة ا ل إ غ ا ث ة وهذا خطاب من الدكتور أ ح م د بن نافع المورعي المشرف على ل ج ن ة أ و ه ي ئ ة ا ل إ غ ا ث ة ب م ك ة المكرمه وقد, أخبرني شخصيا عن هذا المشروع العظيم وقد انتدب لهذا المشروع م ج م و ع ة من العلماء و ط ل ب ة العلم الصالحين وسوف يسافرون يعني بعد أ ي ا م قبل دخول رمضان حتى يرتبون ع م ل ي ة تقديم هذه ا ل و ج ب ة لتلك ا ل أ س ر ويدخل السرور ويطلب من تلك ا ل أ س ر الدعاء ل أ ص ح ا ب ه ا وتصور يا اخي اذا أ ف ط ر هذا الرجل الفقير الذي ما يعرف العيش حتى إذا أفطر عندما يفطر وزوجته و أ و ل ا د ه وقالوا اللهم اغفر لصاحب هذا الفطور أ ن ت في م ك ة و ن ا وتجيك الدعوات كل ليله على شان ع ش ر ريال نطلب من إ خ و ا ن ن ا ا ل م س ا ه م ة ب إ ف ط ا ر صائم ث ل ا ث م ا ئ ة ريال إ ن كانت م و ج و د ة عندك ا ل آ ن فحطها و إ ن كان ما هي م و ج و د ة فسارع هذه ا ل ل ي ل ة في وضعها في حساب ا ل ج م ا ا ع ة أو ل ه ي ئ ة أ و في مقر ا ل ه ي ئ ة الموجود بجوار م ح ط ة التسهيلات واحذر من أ ن تسوف إ ل ى آ خ ر الشهر ف إ ن ك إ ذ ا سوفت غلب الشيطان عليك وكبرها وقال كبيرها ويشحطها. لكن ت خ ر ج السوق تشتري تاس بكم ب ستيمتريا م ل هذه م ا هي ك ث ي ه ليل نال بطنك أ م ا لربك كبرها الشيطان أ س أ ل الله أ ن ي ع ي ن ن اياكم و إ على ا ل إ ن ف ا ق في سبيل ه و أ ن ي ت ك ب ل من ا و م ن ك م و أ ن ي ج ع ل ن ا و إ ي ا ك م من من يدرك هذا الشهر ومن من يقومه ويصومه ويتكبر الله من ه ا ن ه على كل شيء قدير الله أ ع ل م وصلى الله على ن ب ي ن ا محمد و آ ر س ل الله عليه وسلم ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله و بركات ه أ ي ه ا ا ل ا خ و ة بموجب فهرس تسجيلات التقوى ف إ ن رقم هذا الشريط هو ع ش ر ة آ ل ا ف و ث م ا ن م ا ئ ة و س ب ع ة وثمانون